حرر ارض الاسلام بين الفجار حرر ارض الاسلام بين الفجار يا مسلم على دينك لازم تغار يا مسلم على دينك لازم تغار تبني أمجادك تاني بعزم وإصرار وتبني أمجادك تاني يا مسلم على دينك لازم تغار وتبني أمجادك تاني بعزم وإصرار وتبني أمجادك تاني بعزم وإصرار وتبني بدها لي يكونوا أطهر الجنة يكونوا جاري حرر أرضي سلم من الفجار جاري حرر أرضي من الفجار يا مُجاهد خلي عزمك عزم الأبطال يا مُجاهد خلي عزمك عزم الأبطال اضرب بدمير لا تبقين من الكفار اضرب بدمير لا تبقين من الكفار يا مُجاهد خلي عزمك عزم الأبطال اضرب دمر لا تبقي من الكفار اضرب دمر لا تبقي من الكفار واضرب لا تبقي من الكفار الجنيد دهاري جاني يكونوا اطهار جنيد دهاري جاني يكونوا اطهار حرروا ارض من الفجار البصناوة اللي هرسك وقعدت في د الكفار البصناوة اللي هرسك وقعدت في د الكفار وانت يا مسلم نايم نوم العار وانت يا مسلم نايم نوم د العار البصناوة اللي هرسك وقعدت في الكفار وانت مسرمنا ينومت العار، أنت يا مسرمنا ينومت العار، أنت يا العار، الجنة بدهاري جاري يكونوا أطهار، الجنة بدهاري جاري يكونوا أطهار، حرروا أرض الإنسان من الفجار، حرروا. Müslüman, neden Fudjar? Kubbet el Sıxırat işki zulm el aşırrat. Kubbet el Sıxırat işki zulm el aşırrat. وينك ya Müslüman, nenenek neden شرار وينك يا مسلم وينك وين الابرار وينك يا مسلم وينك وين الابراء وينك يا مسلم وينك وين الابرار جلبي بداري جاني يكونوا اطهى جنب داري جاني البونو وبطاري حرروا أرض الإسلام من الفجار حرروا أرض الإسلام من الفجار هندو يذبح مسلم بدل الأبقار هندو يذبح مسلم بدل الابقار كشميري دم وعرض راحوا هذا كشميري دم وعرض وراحوا هدار هندوسي يذبح مسلم بدل الابقار كشميري دم وعرض وراحوا هدار كشميري دم وعرض وراحوا هدار كشميري دم وعرض وراحوا هدار نجنيب دهاري جالي يكونوا اطهار الجنيب الإسلام الفجار حررو أرض الإسلام بين الفجار دولة الإسلام عانت ظلم التتار دولة الإسلام عانت ظلم التتار شرع اليهود والصالب حكموا في الدار شرع اليهود والصالب حكموا في الدار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 اطهاري للجنب دهاري جاني كونو اطهاري حرروا ارض الاسلام من الفجار حرروا ارض الاسلام من الفجار انت يا مسلم انت صاحب الثار انت يا مسلم انت صاحب الثار واقتل اثار ايدينك زي الاحرار واقتل اثار ايدينك زي المحارب انت يا مسلم انت صاحب اقتل الاسرليدينك زي الاحرار واقتل الاسرليدينك زي الاحرار واقتل الاسرليدينك زي الاحرار جنب دهاري جاري يكونوا اطهار جنب دهاري جاري أرض الإسلام من الفجار يحررو أرض الإسلام من الفجار جنب داري جار كونوا أطهار جنة بداري جار يكونوا أطهار يحررو أرض الإسلام من الفجار يحررو أرض أرض الإسلام من الفجار